بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار التقسيم الخامس للاسم تقسيم في أنجم دابش كدني في أنجم بو اسم يعني باعتبار كتل لا اعتبار كان يا شباد كتل لا كان اسم أبيت كتن بشر كواب في مفرد ومثنى ومجموع يا جمع أبيت سيب الشغل همو اسمنا مفرد مثنى جمع ينقسم الاسم الى مفرد ومثنن فالمفرد اسم المفرد كامل ما دل على واحد هذا اسمك معنى معني المفرد كرجل وقلم وكتاب أما تعريفي مفردا ما دل على واحد هل كيش تيانا شيء مفرشيا أو هو ما ليس بالمثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة المبينة في النحو مفرد او هيك مثنى نبي مجموع نبي وملحق بال بالمثنى وبالمجموع نبي الملحق يجب ان يكون هناك مجموعه من أولات ويكون هناك مجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من المجموعه من ملحق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 لإصلاح فاعل مفرد اويه كوا أسماء خمسين اسم 50 اسم بمفرد حساب ناكلين لإسمي مفرد هتشن معنيكين معني مفرد مثل أبوك والله علامات اعرابيا جواز و جوازة لشي للصوري مفرد والمثنى ما دل على اثنين مطلقا مثنى أويا هاد شيء معناه يدوسه بداية أو أو أينه أو مثنى خلاه مطلقا يعني مذكرا كان أو مؤنثا بلام بشي بزيادة ألف ونون أو يا ونون بمرجع ألف ونون زائد يعني يا ونون شاذئ في زائد كرجلان ثاني كرجلان مذكرا امرأتان مؤنث بيوت مطلقا ما لن يدل على اثنين اثنتين يشبه هرواية دوشت هادشي يكبير مذكر يا مؤنف وكتابان وقلمان ألفنون او رجلين ومرأتين وكتابين وقلمين ياؤنون لغو ألفنون هادشا فمعناه مثنى فليس منه كلا بلان كلا هادشا يدل على اثنين كلا فلا م ألف فكي فليس منه كلا وكلتا تاء كل واثنان اثنان هشا ألف فنوني في فلام ألف فنون كي ألف فنون زائدني اثنان قبوا اثنان واثنان راسة إعرابي مثنى عكليا بس ملحق له مثنى شنكا ألف فلام كان ألف فلام زائدني وزوج زوج يعني دوشة شفع شفع ووتر مبستي شفع دلالي اثنين تاعه ما دل على اثنين بلانشيتا شيتانية بزيادة 109 109 فونير شفع كابو بمعنى دوش الأدب بلان مثناني لا إصلاحدة لأن دلالتها على اثنتين ليست بالزيادة تمامًا زوج شفع معنا دلالي اثنين تاعه بلان زيادة اثنين كلتا كلا اثمان اثنتان زوج شفاء زيادين تانين وشرط الاسم الذي رابط ثميته مرجي اسمك اقرب ما انا بيك ان بم ان يكون مفردا مسلم زائد المسلمي كي ترى مسلمان مؤمن مؤمنان ان يكون مفردا او بيك يقول مرجكاني فلا يثنى المجموع ولا المثنى مجموع يعني اخي جمع به تثنية ناكرت فلا يثنى المجموع ولا المثنى اخي مثنى شبت جالي كثيرا المثنى ناكرت بأن يقال رجلان بري رجلان وزيدون زيدونن اشترط الجمع بجمع كثير ما كذا توا فلا يثنى المجموع ولا المثنى طبعا اما ليه تسمى اقعد لده المسلمي بافي اكاد كانه متفق عليه به الشواذ نا مثنى لا مجموع تثنيه لا مثنى ثناش والله ما قبلنا لبارادوكس اللوفينج لا فرصة التليفينش طبعاً هيك بدأ السنة ها. لا خالي الثالثة قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تدعو إلى تثنية. جاري ويا جمع كداية جمع كده. جاري ويا جمع كداية تثنية ش تثنية كده. يعني جمعك هكذا مثلاً. فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت. جمالان بيوتان بيوتان وبس بيوتان شيء ما بيوت ما مجموعين مالكة و بركة مالكة, مالكة, مالكة بيوتان جمالان يقول ايضا في جماعات منها جمالات بيوتات ومنه كأنه جمالات صخر لذا ارشي عليه فلا يتنى المجموع هو المجموع بيت تثنية نافية. أويمثَل نافي تثنية جاري واهيا. فسرب نس قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع. قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع كما تدعو إلى تثنيته. الجبرنس أمبر صفحة 145 وخمسة وأربعين. صوت هل جاب حاجات؟ بمعناه كتير طبعا. علي بيوتان بيوتان يعني دو دوبر كما رفض دوبر كما او كتاب تثني اكيد بحشو جمع جمعه وجمع ما جمعه جمعه جمعه جمع ما جمعه جمعه جمعه جمعه كان جمع جمعه جمعه جمعه جمعه جمعه جمعه جمعه أولى الصواعبات، خو جمعي تفسير الصواعب، جا جمعي كتير شيء، كي جمعي شيء، وأنا سالم صواعبات، إن كنا لا أن يوسف، وكل حديث هذا، جاي وين جمع كتير، جمعي شيء في التوالت، جمعي كتير تفنشي شيء يعني أم قصيم مسلمني صد لصد. فلا يثنى المجموع ولا المثنى بأن يقال رجلاناني ويزيلونان مش أصل يعني أصل أويك أمعنى أكرم إلا عندك جار وضرورة يلبى معناه كتب أكرم وان يكون معربا شط دوام أبي معربة تثنيا نادر مبني بيت أبي معربة شطية المفرد شات يدوان غير عربي واما اللذان وحذان اللذان يا اللتان هذان يا الهاتان يعني اسم موصول واسم اشاره أقل لمثنى كه يا فمن حقيقتها ما معنى شيء فليس بمثنيين لذان وهذا مثنانين وكذا مؤنثهما يعني اللتان وهاتان مؤنث شيمشي اللذان هذا اوانجه تشنين مثننين وانما هما على صوره المثنى يعني بس اعراب الاعراب المثنى الصورتين لواجه اجناس اتون اثني اللذان الف نونه هي التي تو مفردها مننه بلام مسلمن الف نونه هي كلامه مفردها كن كلا كلتاع قر ألف كلكتو ومناكنا منه كان أما نش ملحقا بأشي ملحقا كابو شرط دوم أبي مع شرط سام وأن يكون متفقين في اللفظ والوزن والمعنى دو مفرز هي كيتة مثنى سا مسلم كمسلم لقال مسلم كترى مسلم مع مسلم كيتة مسلمان اسم مسلم لقى المسلماء في اللفظ متفقا في الوزن متفقا وفي المعنى متفقا يعني كانت كوان مثنى دروسة كلمة قبي أودو كلمة كان في الوزن واللفظ والمعنى يجي. أما هادشي كي بيني بني تثنيك راوى في اللفظ وفي الوزن وفي المعنى يجنين أو حقيقة شينين حقيقة مثنانين باقي مثنى مثناش بغن فلا يقول العمران فلا يقال العمران بضم الف ففتح في ابي بكر وعمر ساو بكر عمر قبي العمران تغليب ناديك كان عليه بدر او كيتريانا و منهم اشن سولقامر ابي شي القمران ناديك شان تغليب اللي سرنا ادرس لما علىش في اللفظ ابيك ابن مثلنا ادين في اللفظ ابي فلا يقال أي بتثنية العمران بضم ففتح ما بسش متنية بس شخص يسمى مثناية بس مثناية كيشينية حقيقينية مثناية شبونا جاء العمران العمران فاعل مرفوع على مطرف عيل ألف لأنه مثنى بس مثناية حقيقية نعم مثناية حقيقينية بالام اعراب اشلله اعراب النحو ده مسمح حسب ليه شكن الف والنون في وياه واعراب اي ورتوا لعدم الاتفاق في اللفظ ولا الأمران سامر عمرو وعمر هذشان عمرو وعمر شكن عدم هذشان ليك ماده ما ادري نوعه على الامرن الامرن بعدم الاتفاق في الوزن لوزن وزن لوزن نين لا العينان في الباصره والجارية تابعين في نتواتي عين كان يكيشكوان جارية أي فيها هذه عين الباصره والجارية هذه شتواتي عين برمنا معناه جواز، جوازا لما نا كوابو أقروا العينان مبسد الباصرة والجاريب حقيقة مثنانين تنكف المعنى متفقنين لعدم الاتفاق في المعنى ومشطي سيما وأن يكون منكرا يعني نكرة فلا يلثنى يلثن العلم باقيا على عالميته مثلا محمد محمد يعني لا قال محمد اشترى علي محمدان نبي محمد قال محمد اشترى ببيت اشي ببيت مثنى چونك اگر كرت مثنى والا علمنا من يتو باقيا على علميته وان يكون منك لا يثنى العلم وعلم تثنيه نكره وهذا شيء بيت وهذا علم مشكل عالمية كثيرة أفعل فلا يسن العالم باخ على عالميته بسلام خالد النساء لا يخلو هذا الشرط من تعسف تكلفة مخزية لا يخلو هذا الشرط من تعسف لأن الواقع اللغوي لأن الواقع اللغوي يؤيد تثنية العلم، وكذلك الاستعمال. تقول محمداني، هنداني. كما نثني المعرف بالجروه الف لام حتى ثنيجا كما نثني المعرف بال الف الشعبان دو شعب الامتان ولهذا من الافضل اسقاط هذا الشرط امس طلعين باشا أن يكون منكرا فلا يثن العالم باخن على عالميته ولهذا من الأفضل يسقطوا هذا الشر لمخالفته طبيعة الاستعمال كيف يرون استعماله وكلاوة أو شندين، تشندين علمها تثنية محمدان هندان شعبان أمتان ها آخر هين فلا يسمى العلم باقي على علميتي برام أما توني دفع على خلقك دفع على خلقك وأن يكون منكرا فلا يثنى العلم برام أما قم معناك باقي على علميتي يستوبون هنا وثد محمد محمدان أو كذا محمدان علما ولكن هذا هو موضوع فلا موضوع موضوع موضوع على موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع علم موضوع موضوع موضوع من موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع موضوع يعني الصقيق قويقه يا ها يعني مبسي اوانيه كعلم بهالشيء وهي شيء نكره تسمين نكره او التسمين نكره على مشبت اي شيء لما تجي دبل على اي شيء ناكري. كل هو درنا شهر علم هنا مثل النشره تسمينت كده مثل النشره ما بتنشرها هل ولكنهم يجب هو يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان علم كابوسا جوتي محمدان بلايم وشين علمني أن نقول أن لا أن يقول أن لا يكون علما باقيا على علميته أتوني بس نجديم شرطي أو عليه أن يكون منكرا برينشي الأول أن نقول أن لا يكون علما باقيا على علم يجي أو أن يكون منكرا يبقى علم نية كوا باقش بذرة علمية يعني هؤكرت علمية نية دون أو كوا كرتها علم نين بويكشده فلما هر شو نكبير هالسو نكبير دون علمية كاوى محاوليا ان يعني في نوبري عبارة عبارته بكري انا قره انك علم اي تجي الا بلان او لا يخلو هذا الشرط من تعسف يعني شدة التكلف لأن الواقع اللغوي يؤيد تثنيه العلم وكذلك الاستعمال استعمال تقول محمداني هنداني واروا وأن يكون له مماثل هذا يد شيء يا بيت أبي حاول ينهبه يعني إشترى قال له محمد إياك دانه مثلا الشمس قمر فلا يثن الشمس والقمر إذا الشمس والقمر هذين فوكيتوا لعدم المماثلة لعدم المماثلة وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب یست که ابی نیم خمران ما بستیم پیش خورو مانگیشه. الله ام متغلیه. اگر نه حقيقة ابوی تسمیه نکنیم. که او ابیم ما تلیشده. شتگ لقال شته که تسمیه اکی ابو حرکو خودانی که تر هست. و املا یاستخما بتسمیه غیره يعني أريد أن أصدق لأخي هذا التثمية يعني أوقع فينا ذلك وأن لا يستغنى بتثمية غير عنه سبونا من الشواء الشواء تثمية ناكده فلا يوثنى شواء للإستغناء عن تثنيته بتثمية الشيئة الشيئة يعني شيئة شيئة أو لا شيئة ما سيششيا يعني بمعنى المثل اي المثل وزنا ومعنى سي يعني مثله لا سيما يعني لا مثل ما سياني سي يعني يعني مثلان شرطي أخير رأي وأن لا يستغنى بتثنية غيره عنه وأن لا يستغنى بتثنية غيره عنه لو أنا نبيك نسجد لأخيان تثنية أكريان سواء لو أنا يعني. بويثا ثنينا تريب امانا شوباكاني شي بونتاسنيو والجمع ينقسم الى ثلاثه اقسام جميش بتاسيبا شوا مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير الجمع الكيز لا علماء الان جمع بيت والجمع نوعان جمع تصحيح وجمع تكسير جمع تصحيح هو كبناء المفردة كشيه صحيح ومكسر وجمع تكسير يعني بناء المفردة كشيه مكسر فالتصحيح ما صح فيه بناء الواحد من ترتيب حروفه وترتيب حركاته وسكناته والتكسير ما تكسر فيه أحدهما أو كلاهما كقولك أسد يجب أسد يكون هناك اشخاص سين ان مفردك هناك اشخاص يجب ان يكون كده شيء، يجب بناء مفردك حدی کلماتی هات تیکش ناتче، آبزایی کم کلماتی زور کمه مثلاً فولک فولک دستور زی فعله، بامو فرش بخارده، بوجمه بخارده. جمعی تکسیری شه، بینا هرکه تیک نشوه، نلا حروف، نلا حرکاتش. زور کمه. که اگر جمعی کیفته جمعی تکسیر یا نه حروف تیک بده، یا نه بهشی حرکات كم جاريش هي هتكنا شوكو فن فجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم شيء هو اللفظ دل على اكثر من اثنين او لفظا كمعنى زياده لدوشد اغري سوا بلام بزياده واو ونون او ياء ونون كالزيدون والصالحون والزايدين والصالحين سزيادة ألفونون وآلفونون ونون, ونون ، زيادة, زيادة أو جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم بوك بوك شو تانية بكردين هبه هبه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 فأنا هم ينشاد كابو جمعي مذكري سالم يكيق لما رجكاني أبي أو كسيك جمعي فيه يبو جمع أبي أولو العلم به أولو العلم برام جمع مؤنثي سالم مرجنية أتعلم بليه هندات أتعلم بليه شجرات هندات شجرات حيوانات حيوان حيوانات اه جمع قلنا رجال افراس قوابة جمعي جمعي مؤنثي سالم عاقل وغير عاقل ليش في جمعي تكسيري شروية عاقل نقول غير عاقل ليش في والمفرد الذي يجمع هذا الجمع كابيس الشروط شروطا سكن يعني أو, او فرد او مفردي كجمع مذكر سالم بجمع مذكر سالم جمع كلمات او اما ان يكون جامدا او مشتقا ولكل شروط اما الزور ضرر ام بالغ طبعا ويبزاني جمع مذكر سالم ما ياكلو واو كان سبب الشيء يعني أكريع أو مفردي كوايكين جمعين بذلك السالم جامد بي يعني مشتقن بي فاعل نفسه في مشبهه ناشي ناشي أو أنا نبي. جامد مثلا علم ولكل شروط في الجامد أقر مفردك جامد بي أبي شي أن يكون علما لمذكر عاقل خالد من التاء ومن التركيب أبي أم شرطاني تابع أن يكون أبيه أبيه علم أبي أبي علم بيت أن جاء علم بي بوم مذكر أن جاء عاقل بي مرجع بي عاقل بي أن جاء بيت تائت أن جاء مركب يش نبي أمال جاملة كي بون من يستاقبين سيركن رجل رجل بون أبي برين علمني لعدم العالميه ويستها اي تانية تركيبش اي تانية عقليشة. مذكريشة بس علمية ولا في زينب ناس يقولون زينبون زينبون لبلوي مؤنث زبعي مذكر سالم بو بشر لعدم التذكير ولا في لاحق علم لفرص لاحق اغر ناغيبت على نجدبو بو اسف عندي اسف هنا الى حقه زماني على بذا شيوات سنسمون لاحقونا من كفرات لعدم العقل ولا في طلحه طلحه دا مثلا نسمون طلحتونا طلحتون طلح مذكريشه تركيب جنيه والله نوري شي فيه وياه تاء تاء فيه ناس طلحتون لوجود التاء ولا في سيبويه سيبويه ناس بنقول سيبويه سيبويه سيبويه سيبويه هنا او تشرح بس ما في غلط قدوه سيبويه هنا باء زيادة، بير هااقه، نقطة زيادة. الشيء باه هنا نابت. بولا برويش هي مركبه مركب كي مزجيه. ملحق شيء هي وهي لوجود التركيب، تركيبي بيوي. أقرأ شيء أقرأيك <تصفيق> يا شجيع أصطبون ناوي كعاربي بيت أقرأيك كيش البوا، بس القواعد خواهي بأمان ويش مشكلهي أو الناوة. كابو أم الشرطة كانت أقل جامد بو ويشترطوا سبون طلحاء أتواني طلحاء بري طلحات حمزات طلحات وحمزات بجمع مؤنف سالم شكتائي في ويا أن يجمع بالألف والتا با مسمعكشي مذكربت ويشترط في المشتق لا اسمك المشتق شرطك أن يكون صفة أمعدي لمذكر سفين مذكر بي مؤنث عاقل خالية من التاء ليس على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا ولا فعلان الذي مؤنثه فعلا ولا من يستوي فيه المذكر والمؤنث. أما نشط كاني. بصفة باء بذكر باء بعقل باء بتاء في نبي بلس الوزني أفعله ذكمو أنثي فعلاء. أحمر حمراء. وأروها فعلانة فعلاء جنباء. لما ذكر كي فعلاء ولمؤنثي فعلاء. وأروها لو وزن جنباء يستوي فيه المذكر والمؤنث. وزني مذكر يعني وزني ب مذكر وما مثكية كتبت أما مرض كانت أجر شيء بالصفاب النب فلا يقال في مرضع مرضعون سم مرضع راست اسم فاعله صفيح بلام مرضع يعني بمذكرني بو بعفرته يا وش لعدم التذكير ولا في نحو فاره صفة, صفة فرث صفرش صفة فرث ما صفة فاره فاره لا نا فاره هنا تنفع عاقلني فروها فراهة لزمانة وفروهة خص ونشطة وفارها أسبق أقر ماهر بي برجو بيت جوان بيت يامشاق بيت نشاطي زول بي سوكو صول بي أول شيئا في تفاره فاره صفة فرس فارهون لعدم العقل نعلي اشتوى نعلي ولا في علامة علامة نعلي علامتون علامتون ما جمعي مذكري سهلين جمعي ناكي شنكي تشي في ويا تا بول نساء العلامة الفلانة العلامة المجموعية علامة علماء كوكو علامات, علامات, علامات, علامات ناري علامتون شنكي تاعم في ويا هاد شنوا نصفين مذكرة و اهلي علمي هم صاحب علم هم اهلي علمي شن بلان نادر نعم والجلاح ناكي نا وتائك فيه وتوشيد ولا في نحوي احمر لا أحمرش نابل شنك صفية كالسل وزني مؤنثك فعلا لمجيء على وزني أفعلا الذي مؤنثه فعلا وشذ قول حكيم الأعور ابن عياش الكلبي لبيتك داهاتو فما وجدت نساء بني تميم حلائل أسودين وأحمرين حلائل جمعي حليلة يعني الزوج أفتكاني بني تميم ميدين بزنكوت فما وجدت نساء بني تميم من حلائلة يعني أزواجة أسودين وأحمرين قوي أبوابتها السود وحمر السود وحمر بس كوني مي مكانك حمر أمر جميع ثماره أسودين وأحمرين أسودين جمعي جمعي مذكري سالم. أفعل فعل. جمعي مذكري سالم. ولا في نحو عطشان عطشانون. عطشانون. جمعناك لكونه على فعلان الذي مؤنثه فعلا أما أفعل فعلان نابه فعلان فعلان نابه ولا في نحو عدل وصبور وجريح عدل هل المصدر بمعنى عادل صبور فعول فعيل أما أنه مذكر مؤنث رجل عدل امرأة عدل رجل صبور امرأة صبور رجل جريح امرأة جريح لو أعلمك خير من المؤنث من وزني كنكاتشية مذكر المؤنث كان وكيكوا فسألين ما يبري عدلون وصبورون وجريحون باستواء المذكر والمؤنث فيهما أما شرط كانت في أقر شيبو، بو أقر صفاب كابو جمع مذكري سالم يان أو يجامد يان مشتق أقر جامد بو مرجي وأقر مشتقش بو وجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم شو أنا ما دل على أكثر من اثنين معني زيادة لدوي بزيادة ألف وتاء على مفرده فمرجع الفتاع الشيل سرفي الفتاع الزائد سأبيات جمع الشيا تكسيرا بيتونا دياسون ها ميت أموات إيه زينب زينبات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 لما نيكا بالباسانك في جميع اعلام الاناث حجن ربو افراد دائمه اتواني بالالف وتا جمعي زينب زينبات هند هندات مريم مريمات اي شيء كذا هم مو عالمي شي مؤنثه وفي كل ما ختم بالتاء مطلقا اي شيء فيه تاء كتايهات جمع مؤنث سالمه عائشه عائشات ها تاكل با الف تاء يكتبت اه تاء وطلح طلحات ويستثنى من ذلك الا ام شملي مدركندروا ويستثنى من ذلك امراه وشات امراه وشات شات دائره الدواء جمع مؤنث سالم نكره مثلا جمع الكياشيه كياشيه چونك اصل كلمه شط شنو أصل يعني ا ت اجت تصغير كين شويها، أجرجم يمكن شاهة لأن شياهم كمل شويها شاد أص أصل شاد شيه شاهة شين ألفها تاء شاهة لأن تصغيرها شويها تصغيري شويها تتصغير الشاة شيئا شويه بويه بمشوا الزانين أصل الشاة شيء شاهتهم شاهتهم ها إجلو بينك وتوه شاهتهم شاهتهم تقول تتصغير كأن الزانين شويه و يعني والجمع شياه ويستثنى من ذلك امراه, امرأة تثني كان بث شي امراه ثانيه اي جامعي كان ها ها ها ها ها ها <تصفيق> يغري نساء يغري نساء المساء هي من ذلك المساء هي المساء بالضم والتخفيف اسم لعبة يعني المساء هي المساء هي المساء هي المساء هي المساء ما نبوش النابن لعدم مروده يعني والسبب في عدم جمعها عدم سماعها عن العرب. كحد شيء يشبه معنى النبو. ما دم تأتي فيها إمرأة شاة قلة ملة أمّ شفة عنده كلمات ليشها؟ توب للأخوان للدواعي اللي عدم مرودها بنسمع ونمثلها شفة. و امه و مله أمه بابا امه مله سببكي اواي كوى عدم سماعها عن العراق ايش وين جميعك زين وزكاه سالم ما به مو انا في شمال مستثمرتي هي بشكل تكسير تكسير مثلا أمة على إيماءة، أمة أمم، ملة ملل، شفة شفاه شفاه اللي هو هاي قلة جمعكين شون جمعة كده هو قيلون جمع قلة جمع قلة قلون بشر وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا حد شيك ألف في فيه الكاب مقصورة أو ممدوذة أتفعني جمعي كمبتي جمعي كمبتي جمعي مؤنثي سالم كسلمة وحبلة وصحراء وحسناء فالسلمة سلموات حبلوات حبلوات بحبليات حبليات حبلوات وصحروات صحروات حسناوات ويستثنى من ذلك فعلاء مؤنث أفعلاء وفعلاء مؤنث فعلاء أم دونتها مستثنان وجمع مؤنث سالم جمع ناكلم فعلاء مؤنث أفعل سبون من حمراء اجتثنى من ذلك فعلا مؤنثة أفعلا حمراء وفعلا مؤنثة فعلان فلا يجمعان هذا الجمع كما لا يجمعان كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالم يعني احمر نعضي احمرون وحمراء وفي مصغري غير العاقلي، وفي مصغري غير العاقلي، يعني اجد غير عاقله شبو كجبيل ودريهم جبيل يعني جبل جبيل درهم دريهم وفي وصفه يعني وفي وصف غير العاقل أبو هاشك كتبه ألفه كلف مقصورا من ذي تابو جمع كتب جمع مؤنث سالم هاشك تبيني تصغيرة غير عاقلة ينوصف غير عاقلة وصف غير عاقلة بجمع مؤنث جمع سبوا ناصر وصي عقلي غير عقل. عقل، ها عقل. ناصر أي غير بيكين نجمع المؤمن السالم أرين شيء ها ناصر أحسنت ايه بيشي بينن ناصراتن ناصرات اي اجل بو نمنا اا بينين بو عقل بو غير كلمه بين بو غير عقل وصفه ب بو غير عقل مثلا شامخ شامخ يعني بيرس شامخ بيرس يعني شامخ شامخات بو شامخ جمع قريب با بألف وتاء بو ناصر أو عاقل أو غير عاقل عاقل غير عاقل غير عاقل لسر وزني فاعل وصف فاعل اسم فاعل وجمعي مؤنثي سالم جمعك بلان عاقل ناكره إلا بيبي كيتمؤنث أنجا ناصرة ناصرات كشامخين صفة جبلين اقشامخ بينين ما بس ما نبيشي به بي صفية شاخي أو كذا صفة شاخي كالأبروي غير عاقلة جمع مؤنثي سالم أقرأ وما عدود صفة يوم سمعدود أبغى شيء معدودات معدود, معدود معدودات وصفة اسم مفعول كابو هرشيق ألفو ألف مقصوري في مقصوري توبة وهرشيق تصغير في بغير عاقل ووصف غير عاقل بيت وفي كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير هم كلمه بنشحت في هذا لم يسمع له جمع تكسير جمع تكسير النبي نبي سبك جمع هيا كسرادق وحمام و اسطبل نحتاج ومعناها و خماسي جمع تكسير النبي تلاوه سرادق شيء كل ما احاط الشيء كل ما احاط بشيء من حائط او شبه سامس سرادق مدوارا دوار كي بتقل بيني بيني يعني تجاوزي لدي ببلوك ايغريت المهم سرادق اشتيك ما احاطه بشيء سرادق كنش حرفه جمع تكسير شنو هي الله سرادق حرفة. حمام بين حرف ا حمامات نبي والله حمامونه لبرومه ذكرنيه لبروي عقلنيه وجمع تكسير شنو بي سراوه بويه نتشري خي خناو جمعي مؤنث سالمه راح حمامات اسطبل اسطبل بصابهاته بسيدي جازوان اسطبلن اسطبلن يعني فشي حيوان يعني شلون فشي أسبوعنا حضيرة الخيل عليه طبلات هذا شيء لم قاعد لنا ذلك ومن أعلام إنات ما ختم بالتاء كل ما لحقته ألف التعنيف مخصورة أو ممدودة وغير العاقل مصغر غير العافل وفي الوصف وفي كل خماسي لم تنشو هذا لسر ألف تاء بيت أواء السماعية وما سوى ذلك فمقصور على السمع سماوات ما السماعية سجلات أمهات أمهات أمانها همين سماعية لسبب قياس نارات بركاته الموفق إن شاء الله خلاص، والصلاة